الرحمن ابن محمد بن قاسي من العاصمي نجدي في مجموع الدرر السنية في أجوبة نجدية بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأسماء والصفات قال الحبر الحجة والثقة لإمام الأعظم شيخ الإسلام والمثمنة محي السنة في العالم الشيخ محمد بن عبد الوهابي أجزال الله له الثواب قوله رحمه الله الإمام الأعظم لم تقع هذه الكلمة في الدرر السنية كلها لقبا لأحد من علمائها إلا في هذا الموضع وهي عند أهل العلم لقب على من يتولى أمور المسلمين العامة مما يسمى حاكما أو سلطانا أو أميرا فإن الذي تنتظم تحته الولاية السلطانية يسمى إماما أعظم وجعله بعض أهل العلم لقبا لمن عظم من أئمة الجين لكن علماء الدعوة رحمه الله تعالى عادتهم كجاه الألقاب والزهد فيها وعدم رفع الرأس إليها ولهذا تجد في كلام الشيخ الشيوخنا محمد بن براهيم رحمه الله خراهة لقب المفت الأعظم أو المفت الأكبر الذي كان يراد أن يكون شعارا على من يتولى أمر الناس في الدين ويرجع إليه الناس وسمي بالمفتي العام لهذه البلاد ولا يزال لقبا لمن يتقلل هذه الولاية وكذا لقب محي السنة فإن هذا لم يقع إلا في هذا الموضع وفي موضع آخر من كلام الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه ذكر أباه مرة فقال محي السنة في القرن الثاني عشر والأولى تركه مثل هذه الألقاب والمشهور بهذا اللقب محيث سنة هو العلامة البغوي صاحب التفسير معالم التنذير وغيره وإنما عشرت إلى ذلك لأن عادة علماء الدعوة عدم المبالاة بالألقاب وترك العناية بها ونفور من ذلك نفورا شديدا ولم يكون يخاطب أحدا بأعلام اللقب الشيخ ولذلك سمي بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ انهم كانوا يقولون بيت الشيخ وابن الشيخ واهل الشيخ جعلوا اسم الشيخ علما عليه دون غيره فصاروا يقولون لاولاد عبد الله بن الشيخ محمد وعلي بن الشيخ محمد وحسين بن الشيخ محمد ثم يقولون للاحفاد عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ وعبد اللطيف عبد الرحمن ابن الشيخ ثم يوجد باسم آل الشيخ ولم يزاد على لقبي الشيخ في تقديمي مرتبتهم العلمية وهي الطريقة النافعة للعبد أن يراعي هذه الألقاط ولا يعتني بها ولا يبالي بها وأن يزدر الناس عنها لأنها غرارة ولما كان شيوفنا العظام أحياء لم يكن أحد منهم يخاطر باسم الإيمام واليوم ما أكثر من يسمى باسم الإيمام وكان يستخفون في مجالسهم بمن يسمى أحدا من أكابرهم بشيخ الإسلام أو بالإيمام أنهم يرون أن هذه ألقابا لا تصلح لهم ويرون أن بعض الناس إنما يريد بها سارة تعظيم نفسه أو تعظيم القول الذي ينتصر له والحق لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء فالحق منصور بما له من الحجد والبينات والبراهيم فينبغي أن ينفع طالب العلم من نفسه هذه الألقاب مع لزوم الأدب عند ذكر أهل العلم لكن لا يبالغ في هذه الآداب ولا سيما إذا تعلقت به فإن من أصطف الناس منزلة من أراد أن يزيد قدره بلقبه فالذي يطلب لنفسه ريادة في العلم أو غيره بالألقاب فهو قاسر وقد صرنا إلى زمن يعتذر فيه من العلم وكان الناس قبله يعتذرون من الجهل فصار أحدهم إذا قدم له بلقب من هذه الألقاب الشيخ وهو حائز على لقب علمي استدرك على المقدم له وقال الدكتور فلان فيطالب زيازة لقبه وقد قيل لأحدهم لما خضب باسم طالب علم قال بل أنا شيخ وغضب لأجل ذلك وهذا من جهل الناس بحقيقة العلم فالعلم هو القشية التي في قلبك وما بينك وبين الله عز وجل وأما الألقاب فإنها لا تجد عليك شيئا ولو جعلك الناس علامة أو محدد أو إمام وأنت لم تكن كذلك عند الله عز وجل فإن هذا اللقب الزائد سيدهب لا يغرق أن يطيف بك جماعة ويخاطبونك اسم الحدث أو العلامة أو ولا يغرك هذا الزمانك فإن الحكم على الناس إنما يترشح في من بعده فتجد إذا تطاولت المدد ينظر إلى ما له من العلم والبيان والحجة والجهاد وهل ينال هذه المرتبة أم لا ينالها ولذلك من شغل بهذه عن ما ينفعه تجب بها عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى